والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم جنات تجري من تحتها النعم خالدين فيها أبداء وعد الله حق ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا من يعمل صوأ يجزي به ولا يجد له من دون الله وليه ولا نصيره، ومن يعمل من أصوات حاتم ذكر أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون ناقرا، ومن أحسن دينا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 لا عليكم في الكتاب في النساء في يتام النساء إلا تيلا تؤتونهن ما كتب لهم وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقصط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما